صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بيوم القيامة ولا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 ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقين وقيل من راق وظن أنه الفراق والتَّفَتِ السَّاقُ بالساقِ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ النَّسَاقُ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّ ثُمَّ ذَهَبَ إلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أُولَادَكَ فَأُولَى ثُمَّ أُولَادَكَ فَأُولَى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 أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فَكَذَّبُوهُ فَأَقْرُهُا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِم رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ قُبَاءَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أكبر السلام عليكم ورحمه الله